موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت فاطر السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت فاطر السماوات والارض ومن فيهن الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فور مقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزداد يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء بين يديك نحن الضعفاء بين يديك يا من أظهر الجميل وستر القبيل يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة نطرق بابك ونستنطر رحمتك فلا تردنا خائبين اللهم وجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائنا أك من النار اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من اعتقائك من النار اللهم إننا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إننا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم واجعل اجتماع نجتماع واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدات ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فتجاوز عنه يا كريم اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم ولا تحرمنا في الفردوس الأعلى في أعلى علين يا رب العالمين اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداك عدا الدين اللهم وحم حوزة الدين اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتانهم اللهم واشف مريضهم وجبر كسيرهم اللهم واجعل الدائرة لهم اللهم قو شوكتهم اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية اللهم وعليك بعدوك وعدوهم اللهم وعليك بعدوك وعدوهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم اللهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياك اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم وأظهر عليهم جبروتك وكبرياك يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم منا في أوطاننا واصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقوا لا أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم على اللهم واحفظ على هذه البلاد استقرارها وطمأنينتها ورخائها وقيادتها اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وفتيات المسلمين اللهم وحبي إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة